ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وَإِن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا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 من كان يريد ثباب الدنيا فعند الله ثباب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا